بك الله وحييكم بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة تتحدث عن هذه الآفة الخطيرة وهي يعني كتمان العلم الشرعي عن الناس يعني انسان يعلم ثم يكتم هذا العلم عن الناس ويمنع نفسه من هذا الواجب الشرعي الذي يجب ان يقوم به طالما يعرف الاحكام ويعرف في العلم ويعرف الفترة الفتو... الفتو... ويعرف أن ينشر هذا بين الناس يقول سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصطفوا وبينوا فالذلك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة مستدر احمد من سئل عن علم فكتمه قل جم برجام من نار يوم القيامة ومن كتم علما تلجم برجام من نار يوم القيامة رويت ابن ولذلك ما هو كتم الحق ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيانات والفترة ما, ما نوعيته يعني كل من يكتم علم من دين الله سبحانه وتعالى يحتاج الناس اليه كان من الجادين كتم الحق هذا هو الذي يرجم والعالم مثلا انسانا كافرا يريد دخول الاسلام وقال علموني ما هو الاسلام ما هو الدين او يرى انسان دخل الى الاسلام او الاستقامة يعني من عهد قريب لا يحسن مثلا احكام الوضوء واركان الصلاة ويقول علموني افتوني ارشدوني هل يجولك المسلم ان يمتنع عن الجواب أبداً. لانه ان امتنع الانسان اسم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 نشرح هذا التفصيل العلم الذي يروي عن هذا الحبر العلامه الخطيب رضي الله عنه كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض يعني انا مقترض عليا صيام او مفترض عليا الصلاه الخمس يصير تعلم اركان الصلاه ومندوباتها مندوباتها ومستحباتها ومكروهاتها ومبطلاتها لا بد ان اعرف هذه القواعد لان مستكفرد. هكذا في الصيام ايضا. الصيام فريضة. صيام شهر رمضان. هكذا ايضا في مسألة الزكاة. ايه ان اعرف كيف اخرج زكاة مادي. كيف هي زكاة الزرور والثمار. كيف زكاة العق... تكون زكاة العقارات. كيف يزكي الانسان عن المال الذي عنده كيف يزكي عن الاسهم التي يمتلكها في شركة او مؤسسة او منشأة الى غير ذلك كيف يعني تزكي المرأة عن المجوهرات والحرية التي عندها هل سوف تأخذ بالرأي الذي يقول ان فيها زكاة والرأي الذي يقول ان المزووس منها <تصفيق> زكاة عليها وما هو مقدار هذه الزكاة لان الزكاة يجب ان نتعلم يعني لماذا اذا اصاب الانسان منا مرض معين يعني سال عن افضل الاطباء وافضل الخبراء في هذه المساله ويسافر ويقطع الفلافل والقفار ويركب فتون الطائرات لكي يسافر لانه يخاف على صحته فلماذا لا نخاف على اخرتنا لا نخاف على ديننا فاذا عمل الانسان امر يجب ان يعرف ان هذا الامر هو فرض عليه يجب ان يتعلمها يعني يصير هذا العلم هي الامور التي يجب عليه فيها دم معين وكفر معينة من الذي مثلا اذا قام اخلى بواجب من الواجبات او شيء من هذا الخبيب من الذي يشبر هذا الخلل او النقص الى غير ذلك فاذا يصير هذا العلم الذي هو اصلا لاعرف كيف اعبد الله عز وجل بما فرضه عليه يصير هذا العلم فرضا و يعني لذلك على الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ان يكونوا هم قدوة امام الناس ولذلك اه روا اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بغيب اليهم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحة فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا خلاب ما لك الاقتاب فيقول بلى قد كنت امر في المعروف ولا ادي وانهى عن المنكر وانهى الرواية عند البخاري يقول جاء رجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به اهل النار فيقولون اي فلان الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول اني كنت امر بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر والعياذ بالله رب العالمين والله عز وجل لا يعيب على هؤلاء الذين يعني يأمرون ولا يأمرون أأمرون الناس البر وتنسون أنفسكم في آية سورة هود وما أريد أن أخالفكم إذا ما أنهلتم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كرما عند الله أن تقولوا ما لا تفعل قال الحسن البصري لمطرف بن عبد الله عز أصحارك فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل قال يرحمك الله وأيُنا يفعل ما يقول ويود الشيطان انه قد غفر بهذا فلم يأمر احد بمعروف ولم ينها عن منكر وهكذا قال سعيد بن لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينها عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما امر احد معروف ولا ينهى عن منكر فقال مالك ابن ربيع معلقا على هذا صدق من ذا الذي ليس فيه شيء هذا ضخرة جميل ومنسر تماما لنا ان الانسان اذا جاءه الشيطان يقول له لا تأمر بالاوامر التي انت مأمور ان تأمر بها ولا تنهى عن النوع الا اذا تمرت بكل ما تأمر به وانتهيت عن كل ما تنهى عنه يقول الحسن البصري للمطرف ان يعني المسألة خفت ان تقول ما لا تفعل فقال لو يرحمك الله اينا يقول يعني اينا يطبق مئة بالمئة ما يقول لعله وهو يأمر بالمعروف غيره هو في ذاته يأمر نفسه وعندما ينها عن منكر ايضا معين ينهى نفسه فمثلا يقول الانسان لا تؤخر الصلاة عن وقتها اياك ان تصلي في بيتك صلاة الجماعة والفرائض في النفس وهو ربما غير مواظب عليها لعل لعله وهو يعظ اخاه بهذا يعظ نفسه لعله يقول الانسان عليك ان تقرأ كل يوم على الاقل جزء من القرآن وهو الذي يقول هذا انما ينقل كلام بعض اهل العلم فيقول في نفسه انا لا اقرأ هذا الجزء فكيف امر غيري نقول إذا نوى نية صادقة ان يعظى هو نفسه وان يعني يتق الله رب العالمين فيما يقول ويحاول ان يطبق هذا على نفسه ولو بنية الصادقة الى ان يتيه هذا الامر و لو انطلر كل واحد منا حتى ينفذ كل ما يقول ويفعل كل ما يقول لما امر امر ما نهى ولكن هناك تشديد خطير ويعني خوف كبير من الذين يعني لا يعملون بما يعلمون ويعني رؤية في الاثر من عامل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم علم ما لم يعلم ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مروى الطبراني في الصغير اشد الناس كذلك الفيهق في أشد اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفره الله بعلمه والعياذ الله رب العالمين يعني هذه كارثة ولذلك حقيقة الامر كل من قدر على الامر بالمعروف والنهي على المنقى طالما انه لم يخف على نفسه ضرر معين او لا يكون الامر متلبس بالمعصية لانه في نهاية الامر هو يؤجر على قوله المعروف اما اثمه الخاص به فقد يغفره رب العباد سبحانه وتعالى وقد يؤخينه على هذا أمر بين العبد وبين ربه يعني حقيقة الامر نحن نهيد بالجميع لأن نحن أمة مأمورة ان تأمر المعروف وان تنهى عن المنكر وهذه الخيرية في تلك الأمة كنت بخير امتي الاخرية الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اذا هذا امر عام لا يخص ناس معينين ولا خص طائرة معينة ولذلك حقيقة الأمر كتمان العلم الشرعي هذا الذي يريدنا موارد تحلل لأنه إذا قصر كل واحد منا بما عنده من علم أن يخبر به إخوانا أو أن يعلم به الناس إذا هذه آفة خطيرة أن عطل اللسان عما على الخير الذي يجب أن يكون عي عطل للأسف الشديد لتوسيع الأمانة وإبلاغ الناس بما يعني أمر به أن يبلغ طالما أنه يعلم هذا الأمر علم إحاطة وشمول إلى حد ما عندئذ يتم عليه أن يبلغ وأن يأمر وأن ينهى ولذلك كتمان العلم الشرعي آفة خطيرة حقيقة الأمر تعطل المهمة الأساسية لهذه الأمة تعطل المهمة الأساسية التي يعني نحن يعني نفخر بها جميعا وحقيقة الأمر يجب على المسلم ان يتقد الله رب العالمين في هذا الارض ولذلك مثلا ان المسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى على فعل الخير فانظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه مثل المؤمن الذي يقير القرآن كالاترجة طعمها طيب ومريحها طيب ويعني الاترجة هذه فاكهة لها رائحة طيب ولها طعم طيب كالتفاح هكذا والذي لا يقرؤ القرآن كالتامرة طعمها طيب ولا ريح له. ومثل الفاجر الذي يقرؤ القرآن كمثل الريحانة غيرها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظرة طعمها مر ولا ريح له. فانظر الى الخير الذي يجب ان يصدقه الالسان. اذا كان الانسان عندما يقرأ القرآن عمله مؤمن favourite. وحتى ال الله الفاعل <تصفيق> الذي يقرأ القرآن. نعم. <تصفيق> لكن له رجحة <تصفيق> القرآن الجميلة وذكر العطر بكلام الله عز وجل. يعني الاستدلال هنا ان الانسان لا يعطل لسانه عن ذكر الله. لا يعطل لسانه عن ابلاغ كلام الله العباد الله. لا يكتب العلم الذي عنده. وحدث من منظور اخر تكملة لكي تتم الفائدة. لا لا ولكم. ان شاء الله رب العالمين. في مسألة من يتعلم العلم الشرعي ثم لا يعمل به حقيقة الامر انا هنا سوف اتوقف في هذه الحلقة على هذا الحديث الذي كان يعلمه ايانا ونحن صغار علماؤنا وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى يحفظوننا اياه كما كنا نحفظ الفاتحة واجب ان نراعي هذا مع ابنائنا وابناتنا وهذا الحديث من الاحاديث الطويلة التي وردت في كتب الاحاديث في الصحيح في المخاري المسلم ورواه الإمام أحمد وإمام التنذي والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي يعني هذا الحديث مشهور عن سامرة ابن جندب الفزاري رضي الله عنه أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤية قال فاقص عليه من شاء أن يقص يعني لو كان انسان من الصحابة أو احد الصحابة رأى فقصها بالتالي على النبي صلى الله عليه وسلم قال وانه قال لنا ذات غداه يعني صبيحة يوم انه اتاني الليلة اتيان يعني ملكان من الملائكة وانهما ابتعساني وانهما قال لي انطلق واني انطلقت معهما وانا اتينا على رجل مضطجع واذا اخروا قادم عليه لصخرة واذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه يعني يثلغ يعني تتكسر هذه البيت وتشد، فيتدهده الحجر هنا، يعني يتدحرج الحجر فيتبع الحجر يأخذه فما يرجع اليه حتى يصح رأسه يعني الى ان يذهب الملك او الرجل الذي على صورة الملك الذي على صورته عندما مع الحجر يكون رأس الرجل الذي يعني شدغ هذا عاد كما كان حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل مرة الاولى فمنظر غريب قلت سبحان الله رسول يتحجر ما هذا ما هذا الذي يحدث يعني رجل يمسك بحجر وعشت قرأ رجل آخر يتكسر رأس الرجل ثم يتدحرج الحجر يعني يتدحرج بعيدا فيذهب ليأتي بالحجر إلى أن يأتي بالحجر تكون تكرر ذلك عدة سليمة مرة أخرى كما كان ما هذا قال لي انطلق انطلق انطلقت معهما يعني لماذا التفسير معه؟ فأتينا على رجل مستلق لقفاه يعني نائم على ظهره واذا اخر قائم عليه بكلوب من حليب وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشر شق وشد إلى قفاه شد شدته يعني يشققه ويقترب رحمه الله بالعرم ومن خراه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه رحمه الله قال ثم نتحول إلى الجانب الآخر مثل ما فعل بالجانب الاول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصحى الاول كما كان ثم يعرض فيفعل به مثل فعل به المرة الاولى يعني منظر عجيب معه عبارة عن تلوك حديد يأخذ من فم الرجل الله قال قلت سبحان الله ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا هكذا يقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا العجيبة ورؤية الانبياء نوع من الوحي فاتينا على مثل بناء التنوس يعني الفرن الموقت يعني قال عوف واحسب انه قال واذا فيه لغة واصوات في اصوات يعني قال فاطلعت فاذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو ضوضو يعني ضج وصاح وعزب الله نسأل الله سلامة قال قلت ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل يسبح ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه يعني يفتح فامه فيرتمه فجرا حجرا. فينطلق فيسبح ما يسبح ثم يرجع اليه كل ما رجع اليه فغر له ف والقمه حجرا. قال قلت ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا. فاتينا على رجل كريه مرآتي كاكره ما انت رائد رجلا مرآة. يعني انسان شكله يعني صعب. يعني لا تستطيع اعتظر اليه. فاذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها. قلت يا يعني نار يحشها يعني يوقدها. قال قلت لهما ما هذا? قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع. قال واذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل لا اكاد ان ارى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسن قلت لهما ما هذا وما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتهينا إلى دوحة عظيمة شجرة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال فقال لي ارقى اصعد لي فارتقينا فيها فاتهيت إلى مدينة نبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فلقينا فيه رجال شطر من خلقهم كأحسن ما انترى وشطر كأقبح ما انترى قال فقال لهم، اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فاذا نهر صغير معطرد يجري كانما هو المحط في البياض قال فذهبوا وقعوا فيه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 فيما قعد عن الامريك المختلف قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فلأدخله يعني اتركاني حتى أدخل قال لي والآن فلا وانت داخله فيعني الآن لا لكن انت داخل الى هذا القصر وهذا المكان العظيم ولكن ليس الآن قال فاني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي اما ان سنخبره اما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلع رأسه بالحجر، فانه رجل يأخذ القرآن فيحفظه. يعني يقرأ القرآن ولكن لا يطبق ما فيه، يقرأ القرآن ويصير خرجا عليه، يقرأ القرآن لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، يقرأ القرآن يعني سبحان الله ولا ينفذ ما فيه من أواصر ولا ينتهي عما نهى رب العباد سبحانه فيه من نواه. يعني يقرأ القرآن قال. هذا رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلوات المكتوبة والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين المواظبين على صلوات يا رب العالمين والسنة والنغفة إن شاء الله وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه ومن خراه إلى قفاه فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق والعياذ بالله أبدا أنظر إلىه <تصفيق> قبح المظر. يعني النساء كذاب يكذب على الناس ويقول كذبا يخوض في الاعراب ويقول كلاما سيئا بديئا سبحان الله انظر الى ما يفعل به وعيذب لك رب العالمين. واما الرجال والنساء العراح الذين في بناء انت بناء انت النور الزنات والزواني يعني غفر الله والجميل وخدعنا الله إياكمها يعني نص علىها العشب المتشاطيء أسرج أما الرجل الذي يسبح في النهر وألقم الحجارة فإنه آكل ربه أما الرجل الكريم المراء الذي عند النار يحشر فإنه مالك خازن جهنم أما الرجل الطويل الذي رأي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الوثام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 هذا حديث من الحديث من الاحاديث التي يجب على المسلم ان يتوقف عندها ويتدارسها وينظر ما هذه الصور الصعبة التي رآها والعجيبة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية وهي صورة من صورة الوحي او يعني صورة واضحة مما يوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرؤى لا تقاعد قاعدة من قرار الشرع عند الناس جميعا الا يراه الانبياء فرؤية الانبياء خط ورؤية الانبياء نوع من كما قال الخليل ابنه اني اراه في المنامي اني البحر. ورؤية يوسف عندما قال لابتي لابيه يا ابتي اني رأيت عشر كوكبه والشمس والقمر رأيتهم ليس لدين. الاية الى مثل هذه الامور. ورؤية التي يراها بالناس عامة يعني تؤول ولا تقع قاعدة من قاعد اما الرؤية عند الانبياء فهي نوع من انواع الواحي. أنا أريد أن أقول أن في هذا الحديث الذي يجب أن, أن نرعيه مسألة الرجل الذي سبحان الله يعني يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوب هذا إنسان يعني هذا هو الذي وصف رب العباد سبحانه وتعالى هؤلاء المعشر اليهود عندما قال مثل الذين حملوا الدوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القافر الظالمين اذا المسألة ان الانسان عندما يتعلم القرآن يأخذ القرآن يجب ان ينام عنه ويحل حلاله ويحرم حرامه ولا ينام على سرات المكتوبة ولا يكذب ولا يرتكب ما حرم الله عز وجل ولا يأكل الربا يعني كل هذه الصور في هذا الحديث تري ان الانسان عندما يتعلم العلم الشرعي اولا لا يكذبه ولا يترك العمل به وإلا صار آفة خطيرة من الآفات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم من آفات الجسال ومن معاصي الجوارح ومن معاصي القلوب إن ربنا على ما شاء قدير